و أكبر الله وانصر الله و أكبر الله أكبر الله وانصر الله اشهد ان لا أشعد أن لا إله إلا الله أشعد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الرسول الصلاة خير من النوت الصلاة خير من النوت الله أكبر الله.